ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لن ننصر أنك و الله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معه ولئن قتلو لا ينصرونهم ولئن نصرهم لا يوالون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 كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم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 Walau tak kau kahatina nasi Allah, faansahum anfusahum. Ulaih kahum alfasiqun. La yastawi ashabul Nari wa ashabul Jannah. Ashabul Jannah لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الله وأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.